لَوْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا وَلَ تَجدًاَّهُم أَحصًا الناسَّ على حياتةِ وَمِنَ الذيينَ أشَكُ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيَّامًا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَلَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 111. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 112. قل من كان نَزَّلَهُ لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه غُفْرَانَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلَقَ أنزَلم إلَكَ آياتٍ دَينَات وَلَقد أنزَلم إلَكَ آية دَلَ وَماَا يَكفُوبِهَا إِفَاسِقُون وَماَا يكفُوبِهَا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 119. وعند الله مصدق نَبَذَ معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 110. ولما جاءه رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نَبَذَ فرَيقُم مِنَ الذي نَوتُ الكتاب كِتاب اللهَّهِ وَر أَغْهورهِم كَأَهُم لا يََّون